ولقد جاءكم من وسف من تَمَنَّىٰ جِئْتُ فِيكَ قِيلَ مِن مَّا دَاءَ أَنْتَ بِضِيحَةٍ دَائِبًا ذَلِكَ قُرْطُ لَن يَفْعَلَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رسول فذلك يضل الله من هو مسرف متاب <اللذي> وذلك يطبع الله على كل قلب متكفر جبار اسْمَ سَمَاوَاتِكَ قُلْ يَا إِلَٰهَ إِلَٰهِي مُوسَى وَإِنِّي لَأَعْمُهُ كَذِبًا وَكَذَٰلِكَ وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيلا وشاك ان لَسَنَ أَسَافَ لَا يُجْزَإُ إِلَّا